أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنتم على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدين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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَثَبِّتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْسَدَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَقَرَاءَ وَدُونَ ويصدون عن سبيل الله والله بمن يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما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 إذ يقول المنافقون والذين فِي قلوبهم مرض الغرى أولئك دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَمْسَحُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا ارْجِعُون ذالكا بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام من للعبيد قد بء بالف والذين من قبلهم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 لا يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم قد آل في الفرعون والذين من قبلهم كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَامِ بِعِنْدِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذِبْهِمْ مِنْ حَيْثُ تَشَاءُ وَلَا يُقَاتِلُوكَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتًا فَمَنْ بِإِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء سَبِّحَ لِلَّهِ وَفَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ على الله إنه وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حِصْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة مِنَ ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا 129. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم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 مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مَن قَبُلَ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 55. والله بما تعملون بصير 56. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 57. إلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير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 بَعْضُوا وَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم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 وَأَذَانُم مِنَ اللَِّ وَرَسُولِهِ إِلَ النَّاس يَومَ الْ الحَججِل أَكْبَرِ أََّ اللهَبَرِي أُم مِنَ المُسِْكينَ فإن طبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدوا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 129. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنما يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 وَعِدُوا عَهْدِيمَ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَانهُمُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم ام حسبتم ان تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليا والله كبير بما تعملون ما كان للمسركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي 16. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكل ترضونها أحب إليكم منِنَ الله وَرسُولهِ وَجهادِ فيِي سَبلهِ فَتَرََّصُور حَنْت يأتِ اللهَّهُ بأَدٍ واللَّهُ لا يَهد القَوْم الفَاسِق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 أَّ أَن زَل اللهَّ سَكينتَهُ على رَسُِهِ وَوعلَ المُؤمنِنينَ وَأَن زَل جُُ دَ لمم تَرَوهَا وَعََّبََّذينَ كَفرَروا وَذَلِكَ جَزَاء الكافرين.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 اطن الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بالِلاءِ وَن بِاليَومآ آخرِرِ وَلَا, باليوم ولا يحدزمون ماَا حَرومَ الله وَررسُولوا وَنَا يَدينين نَدينين الحَّ مِن الذي نَقوط الكتاب حتىَت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 ذالكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ لا اله الا الله والمسيح ابن مريم كلمه الله وكلمته في ماضي والحاضر لا اله الا هو سبحانه عن يشركون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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَقَصِيرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم يعذابين اليم يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوا بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم كنذتم فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عِدَّة الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ أَرْبَعَةِ حُرُمٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ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 زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ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 124. والله على كل شيء قدير 125. إلا تنصروا فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني سنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 17. ونعفروا خفافا وسقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.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 يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين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 بِالْوَالِمِينَ لَقَدِ ٱتَّغَاوَلَ ٱلْفِتْنَةُ مَن قَبِلَ وَقَلَّبُوا لَكَ ٱلْأَمْرُ حَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كاربون. ومنهم من يقول اذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حَسَنَةٌ تَسخُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فرعون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 ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدين دُنْيَا وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ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 والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من حَادِ دِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجَهَن مَخَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استغزئوا إن الله مخرج من تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إن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 يَأمرونَ بِالمُ كَر وَيَن هَوون عَن المَعرُ فِي وَيقَ بِغونَ أيذ يَهُم نَصُ الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون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 17. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَ اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدنيا. دُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَا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 وذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يُحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَآمَنُوا بِمَا لَمْ يُنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ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 بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاطا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون 118. ولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب 119. الذين يلمزون من مؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جودهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب ال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 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَعَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْنَا رُجَّانًا مَا أَشَدَّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا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 إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم 126. ومات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذًا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لَنَا وَعَلِ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ كون مَعَ الخَوَالِ ف وَوطُبِعَ قُلوبِهِم فَوم لا يَفْقَ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنة تِلْكَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَلَّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 من على المحسنين من سبيل والله غفورا رحيم ولا على الذين إذا ما أطرك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيان رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطمع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.